إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو ورؤوسهم وَرَأَيْتَهُمْ يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أَسْتَغْفَرْتَ لهم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 السماوات ولأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لا رجعنا إلى المدينة ليخرجن لعز منها لذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يانسون uw en uled وَأَنْفِقُوا مِمَّا رزقناكم من قَبْلِ أَنْ يَاتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ من الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُوَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جاء جَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْدِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِ وهو على كل شيء قدير